حسن، وإن الله له وخير الرازقين، لا يدخلنهم ما دخل يرضونه، وإن الله لعليم حليم، ذلك. وَمَن عَاقِبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَنْصْرًا نَّهْمُ الله إِنَّ الله لَعَفُوٌّ غَفُورٌ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 وَأَنَّ مَا تَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَأَنَّ مَا تَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ أَلَمْ تَرَ أَن انزلا الله انزلا من السماء ماء فاصبح الاض مخضرا ان الله لطيف خبير له ما في السماوات وما في الارض وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ